بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا مما انذروا معرضون وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَنَّا مُنْذِرُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ أروني أروني مِنَ الْأَرْضِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أتون بكتاب من قبل هذا أو أثرة من علم إن كنتم صادقين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 له الى يوم القيامه وهم وهم من دعائهم غافلون وهم من دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء او بعبادتهم كافرين واذا حشر الناس كانوا لهم كانوا بإعدادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ام يقولون افتراه ام يقولون افتراه قل اني تريته فلا تملكون لي من الله شيئا قل اني تريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أَعْلَمُ بما تُخْفُونَ فِي أَنفُسِكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُخْفُونَ ۚ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ كَفَىٰ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ قُلْ مَا كُنْتُ بِدَاعٍ مِنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نذير مبين إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ إِلَٰهِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ شَهدَ شَعد مِدَنيِي إرائلَ عَلَ مِكْه فَآمَنَ وَسْتَك زَرم وَوشَهدَ شَعد مِدَنيِي إسرائلَ على مِثْنه فَآمَن وَتَكْ زَْتُم إِ الله لا يَهذِقَوْمَ الظَّالِمِين ان الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وقال الذين كفروا للذين وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا آثَارُ قَدِيمٍ فَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا آثَارُ قَدِيمٍ وَمِنْ وَمِنْ قَبْرِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وهذاَا كتاب مصدَدِّقُ لِسان النَّ رَب الادِر الذي نَظَلَ وَبُشالٍ محُحسنين هذاَا كتابم مصدَدِّق ثانَ النَّ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولائك أصحاب الجنة خالدين فيها أولائك أصحاب الجنة خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون خالدين فيها جزاء وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وحمله وفصاله 30 شهرا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال حتى اذا بلغ اشده قال قال رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أعمل صالحا وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَصْلِحْ لِي فِي دِينِي إِنِّي تُبْتُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه اف لكما اتعداني ان اخرج اتعذانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله اتعذانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق وَضمَا يَتَّغتَان الل ه وَإلَ كَانٍ إَِّ وَعددَ اللهَِّ, وعد الله حَّ فَيَقولُهُ مَا هَذَا إَِّا أَسَطيرُ الأووَلين فَيَقولُ مَ هَدَ إَِّا أَسَطيرُ الأوولين أُلائِكَ الذي نَ حَقَّّ لَْهِمُقَوْلُ فين أم مَا قَد خَلَت م من قَابلهم مِنجن أولائكَ الذي حقَق لَمقَوْلُ في أمَنَا قَ خَلَت م قَدهِم مِن الجن في أمَ مِن قَدُ خَلَت م قَهِم مِن, من الج والإس خَلَقَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِكُلٍّ وَلْيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَلْيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها, واستمتعتم بها فيَووم تجزون عذاابَهون بما قُ تُم تَستستَت برِون في الأبضِ بِغيرر الحّ فليَوما تجزون عدابهون بما ق تُم تَستَت بِون فيِ الأبضِ بِغيرر الحّ وَوبما كنت تُم تَتسقون واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت من بين يديه ومن خلفه وَقَدْ خَلَتْ النذر مِنْ قَبْلِكُمْ أُمَمٌ ۖ فَظَلَّتْ لَكُمْ تَذْكِرَةً ۖ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ أُمَمٌ ۖ فَظَلَّتْ لَكُمْ تَذْكِرَةً ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا دَأَبَ يَوْمٌ عَظِيمٌ قَالُوا أَجِئْتَنَا لَتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا قَالَ أَلَوْ أَجِئْتَنَا لَتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فأتنا بما تعدنا إن جميع الصادقين قال انما العلم عند الله قال انما العلم الله وابلغكم ما ارسلت به وابلغكم ما ارسلت به ولكنني اراكم قوما تجهلون ولكنني أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم فلما رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلت به بل هو ما استعجلت به ريح فيها عذاب اليم ريح فيها عذاب اليم كل شيء بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ماء أما مكنناكم فيه وَلَقَدْ نَكَّنَّا هُمْ فِي مَا إِنَّ كُلَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا شيئا فما اوناء عنهم تنعهم ولا ابصارهم ولا اذناتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا 117. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 118. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَفَضَّلْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَبْصِرُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً فَلَوْلَا بَل ضَلّوا عنهم وذلك أفكهم وما كانوا يسترون بَل ضَلّوا عنهم وذلك أفكهم وما وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيكَلََتَوَِّنَ الجِّ يَ التَّمِعونَقُرآن فَلََّا حَبَرُهُ قَا أَصِتُ فَلََّا حَبَرُهُ قَاوا أَصِتُ فَلََّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَ قَوْمِهِمادِرين فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قالوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى قالوا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِن كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما يهدي الى الحق وإلى طريق مستقيم يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرك من عذاب اليم يغفر لكم من وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعย بخلقهن بقادر أولم أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعย بخلقهن بقادر بقادر على أي يحِي الموتَ لقادِر على أي يحي الموتَبل إنِ يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قديب دَ إ على كل شيء قدا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا أَلَا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ قال فَاذُوقوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبتوا إلا ساعة من نهار بلا فهل يهلك إلا القوم الفاسقون فهل يهلك إلا القوم الفاسقون قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله